ل ا كل ريفور فعلى الراس ى بعض ا للاراده وللاراده و ا ر وللاراده ل ل ا ر ا د ه و ل ا ر ا ل ل ا ر ا د ه ل ل ا ر د وللاراده و ل ا ر ا د ه و ل ا ر د و ل ل ا ا د ا ر ا ل ا ر ا و ل ل ا ر و ل ل ا ا وللاراده و ا ر ا د ه و ل ا ر ا د ه و ل ل ا ا د ا ر ا د ه و ل ل ا ر ا د ي وللاراده وللاراده وللاراده و ل ل ا ا د ه و ل ل ا ر و ل ل ا ر ا د ل ل ا ر و ل ل ا ر ل ر ا د ه و ل ا و ل ل ا وللاراده و ه و ل ل ا ر ا و ل و د ه و ل ا ل ل ا ر ا د ه و لقد كانت هذه المساعده التي تتعامل م ع ه في المساعده التي تتعامل معها في المساعده التي تتعامل معها وضل عندي معروفه ل ن ت ب ت و ي نفسه عيدها ابتدي معنديش الانسانيه قديمه أ ي ه برضو ف ا ب ت د ل ب ا ل ق ي ه اللي بتبتديش غير الخميس ز ر ا ي ا ب ا د ي الزور فلو ده بس ما بتشوف ان انت بقى ك ت ب ت د ي ه تنطب ايه ل بحاجات ا ل ل ع ب ي مجرد بيتبش ان انت شايفه تقول لكن اذا لم يكن هناك ت ي ر ب ه في السفر المتحده لانه اذا لم يكن هناك تجربه في السفر المتحده التي يمكن ان يكون م ن ا ك تجربه في ا ل e ف t المتحده どうもありがとうございました。 ي قالوا ل الحاجه دائما عبر ا عن جار في حالتها الشرطه ان ي ن ا ص فيها منها شرطه س ن ي وياه وياه وياه وياه وياه وياه وياه دي الزكتورة الخدر عباره ت مشهودة ا ل ة عن ما اتبقنا ي من شبكه ا لين ل الشبكه ا ع ي د ع ب ا ر ي عن ي يقول مش كبسوله ل د ي ر ب س و لطيفه تعالوا اول ت حاجه ن ح ط ل ا بالكبسوله ع ن د ن هذا هو مسؤول عن المسؤوليه التي يمكن ان تكون افضل من المسؤوليه التي يمكن ان ت د و ن افضل من المسؤوليه التي يمكن ان تكون افضل من المسؤوليه التي يمكن ان تكون افضل من ا ل م س ؤ و ل ي ح التي يمكن ان تكون افضل من المسؤوليه التي يمكن ان تكون ا ف ل من ا ل م س ؤ ت ل ي ه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 ع ل ع ل ك ن يجب ا ل يكون هناك اجراءات ل ت ت ح ر قوله بان يكون هناك ا ج ش ي ء و ا ت تتحرك بان ي ك ي ن هناك اجراءات تتحرك بان يكون هناك اجراءات م ت ح ر ك بان يكون هناك اجراءات تتحرك بان ي ك و ا ي هناك اجراءات تتحرك ف ا ي ش ت غ ل بالكامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل ا م ل كامل ك ا م ا م ل ا ل كامل كامل ا ل كامل كامل كامل ك ا م ا م ل كامل ك ا و ل ا م ل ت ا م ل كامل كامل كامل كامل كامل ي ا م ل ك م ل م ل كامل ك ا ل م ل كامل ك ا ل كامل كامل ك ا ل كامل ك م ل كامل كامل ك ا ل ك م ل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل ك ا ل كامل كامل كامل كامل ك ا كامل كامل كامل كامل كامل كامل ك م ل كامل كامل كامل كامل ا م ل كامل ك ا ل ت ا م ل كامل ك ا م كامل كامل ك ا ل كامل كامل ك ا عندك السند شركه جلطه وعندك الكوبي تتيشدد اللي هو ا ل ك و ن مثل ناسي مثل هذا ف ع ا ل و ا بعض الخبز ت ق ن ا س ي صح؟ ت ع ا ل و ا جوز بعض ا ل س ي ز شفنا اسمها ل سيز لديه للاجمال وكهرباء اللاجئين بتنفيذ قطيع لان هذا الشيء يجب ان م ك و ن مثل هذا ا ل س ي ء مثل هذا ا ل ش ي ا م ا ل ه ر ا الشيء ولكنها تتحرك بشكل جيد وممكن تتحرك بشكل جيد وممكن تتحرك بشكل جيد دي ك ا يجب ان ي ك ن ه ت ا ا ل ي ء ان ي و ه ا الشيء يجب يكون هذا الشيء ب ان يكون ه ذ ل ي ه ا م ن ض ذ ا الشيء ي ب ان يكون ه ا ا ل ي ء يجب ان يكون هذا ا ش ة م ي ج ان يكون ه ا الشيء يجب ا ع ا ل ى ب ع د ك د ن هذا الشيء يجب يكون ش ي ء يجب ا يكون ة ذ ا الشيء يجب ان ي ك و ل ه ا ا ل ش ي يجب ان ي ك و ت ق ر ي ء يجب ان يكون ا ل ش ي ء يجب ن ي ك ن ا ا ي ء ب ان يجب ي و ن هذا الشيء ج ب ان يكون هذا ا ل ي ء ي ان ي ج ان ي ك ت ي ر يجب ان ك ا الشيء يجب ان ي م و ن هذا الشيء يجب ا ي هذا الشيء ل ج ب ان يجب ان ي ك و و هذا هو م عن هذا المسؤول عن هذا ا ل م ب ؤ و ل عن ه ل م س ؤ و ل عن هذا المسؤول عن هذا ا ل م س ؤ ل عن هذا ا ل م س ر و ل ن هذا المسؤول عن هذا ا ل م و ل ع ا ا ل م س و ل عن ا ل م س ل عن هذا ا ل م س ؤ و عن ا ا ل م س ؤ ه ا ل م س ؤ و ل عن ه ي ا المسؤول عن هذا ا ل د س و ل عن هذا ا م و ن ه ا ل م ل عن ا ا ل م س ؤ ن ا ا م س ؤ و ل عن ه ا ل م س ؤ و ل ن هذا ا ل و ل ن ه ا ل و ل عن ه ا ا ل م و ل ي ن هذا ا ل م س ؤ هذا ا ل م س ؤ ل عن هذا ل م س ؤ و ل ذ ا ل م و ل عن هذا ا م و ل عن هذا ل م س ؤ عن ه ا ل م س و ن هذا ا ل و ل عن هذا المسؤول عن هذا ا ل م س و ل عن هذا ا ل م س ل ا ا ل م س ؤ ن هذا ل م س ؤ و ن ه م س ل ع ه ا ا فقالوا هذا ه ا ل س ب و هو السبب و ه السبب و ه السبب و هو ا ل ن ب ب و هو السبب ا ت س ب ب و هو عندنا ح هو ا ت ب ن و هو ا ل ح ب ب و ه السبب و هو السبب و هو السبب و هو ا ل س ب و هو ا ل س و هو ا س و ه ة ا ل س ب هو السبب و هو السبب و هو ا ل س ب و هو السبب هو السبب و هو السبب و هو السبب و هو ا ل ا ب ب و ه ا ل س ب و هو السبب و السبب و هو السبب و ه السبب و هو ا ل س ب و هو السبب و هو السبب و هو ا ل و ه السبب و هو ل ا ب ب هو السبب و هو السبب و هو السب و السب و هو السب و و هو ح ل ب و و و ه ا بلغت الدكتور سامي مع ايه ت س ا ل ث ا ن ي و ربع ا ط ا ل ث ا ن تاعه و ي او امين ي تتعامل مع ارضك ف ي في اللغه و س ا ل ه و تساله و تساله و تساله و ت س ل ه و تساله و تساله و تساله و تساله و تساله س ا ل ه و تساله و ت س ا ن ه و ت ا ل ه ا ل ه و ت س ا ه ت ا ل ه و ت ا ل ه و تساله س ا ل ه و تساله ا ل ه و تساله ا ل ه و تساله و ت س ل ه و ت و تساله و تساله و ا ي ه و ا ل ه و ت س ا ي ه و ا ل ه و ت ا ل ه و ت ا ل ه ولكن ا هذا ل م ا ق ر ر ن يجب ان يكون هذا ا ت م ق ر ر يجب ان يكون هذا المقرر يجب ان يكون هذا المقرر يجب ان يكون هذا المقرر يجب ان يكون هذا المقرر ل ج ب ان يكون هذا المقرر يجب ان يكون هذا المقرر يجب ان يكون هذا المقرر ي ن ب ان ي ا ك ل ن هذا المقرر يجب ان يكون هذا ا ي م ق ر ر لكن ل د ي ن ي ن ي ن ن ح ي ن ح و ن ع ن نحن ب ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن ن ح ج نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن م ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن م ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح ولكن ا الحضور جvernت ا الصغيره هي ممكن ان يكون لدينا مسطره وممكن ان نكون لدينا مسطره وممكن ان نكون لدينا مسطره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 السكينه الأول ال ال ال رائعه عشان تستني الاول بالحفينه من المشروع تعالوا ل حتى يحبك و ب ع د س ن تستمتع وبعدين تستمتع مع ا ل ش ة ا ل ر اول حاجه تستمتع ولكن ا ت ت ح و ن ه ا ا ا ه يمكن ان م ه ا ل ا ن م ك ن ا و من ا ل ل و ن م ا ل ن ا ق لانه يمكن ان تكون من الخلق ل ت ك و الخلق ل ت ك و ا ل خ ك و ن من الخلق ل ت ك الخلق لتكون من الخلق ك و ن من الخلق ل م ا ل ل ق لتكون من ا ل خ م ا خ ل ق ل ت م ا ت ك و من الخلق م ا ل ق و ن م الخلق ل من ل خ ل ق ل ت ك من ل خ ل ق ت ك و ن م الخلق ل ت ا ل ل ق م ا ل خ ل لتكون من ا ل خ ن ن ا ل خ ك ن الخلق ل ت ك الخلق لتكون من الخلق لكن حتى التفكير من اللون الاخضر لديه ان هنا فيه تفكير اختبارات لوحدك محصلوش مين غرزه الخضره اللي طبعتها لو طلعت بين الميزه اللي بيحصل بيها اللون الاخضر عادت ا ر ل د ا ل أ ر ض بنفسك الارض بتوع بها المنظر المفقود مفقود هنا تجديد يد البيتزا وبيضه البيتزا هو البيتزا عادت بنوزنا لما تبدلت مع فرشه ما تجديد اليد البيتزا ا في خطتك عادت اقصى على الارض وشككت الصبح المفقود في شغل مجال و د ي ن ا ل م ك ا ن يجب ا يكون هذا ل م ن ي ج ان ي و ن ا ل م ك ا ن يجب ا ل ي و ل هذا ل م ك ا ج ب ان يكون ه ا المكان يجب ان ي ك و ه ا ا ل م ك ا ل ي ج ان ي ك ن هذا ل م ك ا ن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا ي ج ان ي و ن ا ل م ك ا ن يجب ان ي ك ن ا ا م ع ن يجب ان ي ه ا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ا ي ج ان ي و ا ا ل م ن ا و ن ا ل م ك ا ج ب ا ي و ن ا ا ل م يجب ي و ن ا ل م ن ي ا ي ك ه ا المكان ج ب ان يجب ان يكون ه ا ك ا ن ي ب ان ب ان ي ا المكان ي ج ن ي ج ن ان يكون هذا المكان يجب ان يجب ان ان ي و ل هذا ل م ك ا ن ي ف ب ا ل يجب ا ل ان يكون هذا ل م ك ا ن يجب ان يجب ان ي ك ا ا افضل و ء ا ل و ا ان ت ع و ن ا س ت ر د ي ن لانهم ل س ي ر و ا ي س ت ى ي ع و ا ان ي س ت ط ي ع ي ا ان يستطيعوا ان يستطيعوا ان ي ت ط ي ع و ا ان يستطيعوا ان يستطيعوا ان يستطيعوا ان ي ت ط ي ع و ا ان ي س ت ط ة ع ا ان يستطيعوا ان يستطيعوا ان يستطيعوا ان يستطيعوا ان ي س ط ي ع و ا ان يستطيعوا ان يستطيعوا ان يستطيعوا ان ي ا ت ط ي ع و ن يستطيعوا ن ي س ت ط ي ع ل ا ان يستطيعوا ان ي ل ت ك ي ع و ا ان ي ن أ ط ع و ا ان ي س ت ن ي ع و ا ان يستطيعوا ان يستطيعوا ان يستطيعوا A group of other i the, the i n d v i d u a l s consisting of a group of Allah's rulers. the description is t h a t I have to identify the age o the p e o p l o u t Negla words. The urban r e s o n c e of the Allah appeared at 12 years, but didn't make complete participation of the original. Number one. n a is m e a The c a p i t u l s m didn't unite with the structure. They c o n t e i n no grams for 14 years. So, all other s p e c i i c n e e d in place f of the s p e a i f i c e d i d n t change. Alright? Therefore, the age of this person, or this person, is the right of t e l a s s appears to n o r m o r t e a n years and not grams for teen. That means it's there. a l o t of a g e is the r a m e And only another, the m a m e r the s a t u r e of this person to be identified from the human, which represents the Mansarah of the n a Mina i m Al-Haq. و ن هذه هي المشاكل التي ت ت م ع بها بها ا ل م ن ا ك ل التي تتمتع ا ل م ش ا ك ل التي تتمتع بها ل م ا ك ل التي ت م ع بها ل م ش ا ا ل ي ت ت م ع بها المشاكل التي ت م بها المشاكل التي ت ت م ا المشاكل التي ت ب ه ي ت ت م ت أ بها المشاكل التي تتمتع بها المشاكل التي تتمتع بها ل م ش ا ت ي ت ت م ت ه ا المشاكل التي تتمتع بها المشاكل التي تتمتع بها ا ل م ش ا ك r التي n ت م ت ع بها ا ل م ش ا ك どうしても、はそれを見つけたら、私たちはそれを見つけたら、私たちはそれを見つけたら、私たちはそれをら、私たちはそれを見つけちはそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私たちはそれを見つけたら、私たちはそれを見つけたら、私たちはそれを見つけたら、私はそれを見れを見つ ان من كل ما يدري ان قلنا ابي قريه من كل شكله عدم السرورات هو المنصوره على ايه شكلها アメリカの人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちは、この人の人たちは、この ا ل م ج م و ع ة دي بعمل العرض يجنب ن المجموعه ن دي عباره ل ن أ ن ا ا م عن ا لونه ض دي بونز واخر ل دي بونز ي الحاله الاخرى الممكن ن ي ن ه ا ن ل س ت ق ب ل بان ا ك من ا ل س ت ا ن يكون هناك من ا ب ب ن ي ن ا ل س ت ق ب ل ا ن ي ك و ا ل م س ت ق ب ا ن ي ك و ا ك من المستقبل بان ي من ا ب ل ب ي و ن ه ا من م ت ق ب ا ن يكون ه ن ا م المستقبل ا ن ك ن ا ن ا ل م س ت ق ب بان ي و ا ك من المستقبل بان ي و ن ه ن ا ن المستقبل بان ي و ن ه ن من ا ل م س ب ل بان يكون هناك من المستقبل ب ي ك و ه ن ا ن ا ل م ب بان يكون ه ن من ا ل م و ت ق ب ي و ن ه ا ل م ق ب ل ب ن ا ل م س ل بين الم ا ه م المستقبل بين الم الم ا ل ه ب ل م الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم ل ل م الم الم الم الم ا الم ا ل الم ا ل الم الم الم الم الم ا الم الم الم الم ا ل ت ع هنشوف الممرض اللي هيبقى بول ما اربعه من ن اليوم عشر سنه اربعه عشر سنه اما بنضبط اللحم على التقييم ك ن ا ل ا س ت ن ص ا ر ر ش ي تعالوا عبد كده الاثنين من درسون معصوره عن المنصات ع ا ل ا فالصفراء ل ف ي ش مانروح حتى نشوف الابن واتكتب عنها لكن لك في فرق ب ط ي منصاتك فالتعالوا عبد كده في الصفراء بالصراخ لكن الوقوف لقد ولدتها انك لصفا ضارب انك لصفا ضارب جدأ نعم فيش كرمين مع الخاص ت ا ل من المثور هذه المظهر ن ا ب س ك ي ع الشقاء حتنا اللي ابقائنا إخوتي ب الامام ن ل ده ان شاء الله نزل ان أعلى هذا رحمه ي ة ا و في الاستمرار فالاضافه الى ة ل ا ر ض تراقبتها و لا اقرب ا ف ت أ خ ر ه ا و ا ل ك ن أ ر ب ع ي ن تراقبتها يعني اربعين ت ر ا ب ت ه ا تبدولا واحدا سواء من عملي المثليه بالتالي اما بداتها على خمسه و لا ع ش ر ي ن اكثر من قليل يستتبعون من اقرب منهم اعملهم اكثر تعالوا ا ع ظ ا لهم ان تبني لهم فاخترنا ب ض و علشان نقطع باللغه دي نقول دي ن ش و ل اللي يمكن نحتفل ب ا ل ش ا ء حالنا اداره عندهم عندنا نقول السيره عندنا نقول السيره عندنا نقول ي ر ه عندنا سيره مع اننا ن ق ن ق السيره المفروض ان ي م ي ن نحتفل ملي نور يمكن ت ب ع ا م ل معين ستاره وخمس مبالغ واحد ورثين س فالقاسم مرقم سبابه بالقاسم يرقم سفينه ا ل ي ن ه سفينه سفينه سفينه سفينه سفينه س ا ي ن ه سفينه سفينه سفينه سفينه سفينه سفينه س ف و ر ه سفينه سفينه سفينه سفينه سفينه سفينه سفينه سفينه ي ن ه سفينه سفينه سفينه س ف ي ل ه سفينه سفينه سفينه سفينه سفينه سفينه ا ف ي ن ه سفينه سفينه سفينه سفينه ل ل ي ن ه سفينه سفينه سفينه ا ل ي ن ه سفينه سفينه س ف ي ن ولكن هذا هو السلام عليكم وعندما ل يجب ع في فوق ان تتعامل ر ا ن ل مع الله ويجب ع ان تتعامل مع الله ويجب ان ل تتعامل مع الله ا <تصفيق> ا ولكن ر اعنامه وعطاشه ا ضد لو ان الامر ه م ي يبدأ نبنوحه العقمي جيه س و ع ت ا ش ا ك برضو من ا ت ط ل ك د ه عندك اكثر ر ي التوتان انا من ايه ستاشا و لكن اول هنا ل وارمانا ستاشا ن ولكن يجب ان ي ك ل ك ن م ن ا يكون ه ا ل م ك ا ن م م ان ي ن هذا المكان م ك ن ي ك ل م ك ا ن م م ن ان ا ل م ك م م ي ن ا ا ل م ي ك ل م ي و ن ا م ك ا ن خ م ك ن ان يكون ه ل م ك ا م ان ي ن ا ن م م ي هذا ك ا ن ممكن ان يكون ه ن ا ي ك ن هذا ا ل م ن م ل م م ان و ن ه ا ل م ك ا ن م ك ان ا ا ل يكون م ه م ا ن ان ي ك ا ي ك ا ي ك ا ا م يكون م م ن ان ان ان ا ان ان ان ان ان ا ا A group of neurologists and other people. lower i n t e constitutes or includes a sealer and, and a sealer. n i v e r a n other p e o n l e constitutes a human with only three. So, I'm going to describe and have to identify e a l e r from the r e i o n of the state. And the o n p a r t o the people is a sealer. And finally, the top here is a sealer and a s e a e r w h e to n e r s t a n d about that. اللطيف ل ح م د ماشاء الله الله ا ل م ل خ الله الله ا ل من ه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله n ل ل ه ولكن هذا هو المكان الذي يملكه ل م ك ا الذي يملكه ا ل م ف ا ل ذ ي ي م ك ه ا م ن الذي يملكه ا ن الذي يملكه ا ل ا ل ي م ل المكان ل ذ ي ي م ل المكان ا ل ك ل م ن ا ل ل ك ه ا ل م ن ا ل ي يملكه ا ل ن ا ل م ل ن ا ل ي م ك م ا ل ذ ك ه المكان الذي يملكه ا ل م ن ا ل م ل ك ه ا ل م ن ي ي م ن ا ي ي م ه م ن الذي ي م ل المكان الذي ي م ك ل ا ن الذي يملكه المكان ا م ع ك ه المكان ي ي م ك ه م ا ن ا م ل ك ه ا م ا ن ي م ل ك ه ا ل م ك ا ك ا ل ك ا ن ا ل ل ل م ك ا ن م م ك ن ا ك ا ل م ن ذ ي يم ك م ا ل ذ ا ل م These are a group of human w s A o e r n in h age. A s e c i a l age of o u c h o o l Some p o p l e m than o e y r e i a l age of our s c h o It's a g d thing. It's not a g o thing. not a good n g i t o o d h i n t s n a d t h i It's n a good thing. i t a g o o h i n g t s not e g o o n s n t o o d t i n g i t n t a o i n g It's not a good t h o a t h i n t s not a good t h i n o t a n g It's o t a g i n t s n o d s n t a good thing. It's t a t h i n o t a g o thing. o t d thing. i e s n d n i s t a o o n s a g d n s a g d i t s e o t a g o t o t a g o t s not g o d و ل ي ك ا ك من ي و يكون ا ك من ي و يكون هناك من يوم ك و ن هناك من يوم يكون ه من يوم ي ك و ه ا ك م يوم يكون ا ك من يوم يكون ه ا ك م يوم يكون هناك م يوم يكون هناك من يوم ي ه ا ل ل يوم يكون هناك من يوم يكون ه ن من يوم يكون ه من م ك و ه ن ا و م ي ك ن هناك ل ي ك و ن ه ا ك من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك م يوم و ن هناك من يوم ي ك ا ك م يوم يكون ه ن م يوم يكون ا ك ي ش م و ن ه ا ك من ي ط م يكون ه ن ا من ي و ي ن ه ن ا يوم ك و ا ك و م يكون ه ن ن ه ن ا ي و ي ك و ا ك من يوم و ا ك من يوم ي و يوم و م يوم يوم ي و و م يوم ي يوم ي و ولكن انا ب ي ت ز ا ك دون ل م بعض التوضيح الصحيحه ي ديننا ا ل ا ل ي فقط ع ا ل و ا ه ف بعض ا ش ي ء في شركه التوضيح من دون ن د ر انا حساب بالدين الله احنا اتفقنا من هذه المساله نكرر ن ص ر عدنا أ و ل عمل ذ ي لكم و ي ج ي كان عبد ذكي لكم وكان عمل ذكي لكم ويتزايد لنا كل الام مع بعض اول كتبتكم ولكن ا يجب ان يكون هذا الشيء فعليك ا ان تكون هذا ا و ش ي ء فعليك ان تكون هذا الشيء ف س ل ي ك ان ي ك و ن هذا الشيء فعليك ان ة تكون ي هذا ا ل ش ي عن فعليك ان تكون هذا الشيء فعليك ان تكون هذا الشيء فعليك ان ت ب ي ن ه مع الشيء فعليك ان تكون هذا الشيء فعليك ان تكون هذا الشيء بعد ذلك يمكن ان س ا فى سرقت يكون عليم هناك ل و ر افلام ن ويكون ا ل هناك افلام ويكون ع ا هناك افلام و ت ع ن د م ا تكون مجرد ل ج م ج ا د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ر أود إلى هنا قررت م ن الانبني مع س و ا ا ا ت ت لدودك س لدودك التلعاب ف ي الأسفل جاء الدوارات الإيفتة الإيفام لدودكما ا ا ل ل وثير من ق ة تعالوا عن كل ما في الارض بننطق مع كل افلام في مراه تمتمه خلاصه وعشرين سنه مكانها تعالوا عن ا ل سنه التمتمه ح ا ج ع تبارك وتعالوا على حقين مهمينها الغير الخاطئه دي مهمه خلاص نرى الاثنين حاجه التهاب فيه ورسل الخلق ه ي ه و r س ل الخاطئه فيه م ث t ا ولكن هذا هو مسؤولياته ومسؤوليه ومسؤوليه ومسؤوليه ومسؤوليه ويجب ل ن و امسماع ان ل ل التي ح ا ة أدمتها تفيلوا نكون زراعه اجعل ي الشعر ا ث ا ذا ن ي معظم ا الجامعه في يتبقى ا وفحال اللحظة في و أ ك ن هذا هو ا ل م ت ا ن الذي يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك ا ل خ ا ص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ا ل يكون ا ل اشخاص يمكن ان ي ك ن هناك ا ش خ ا د يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ا د يكون ه ن ا اشخاص يمكن ان ي ح و ن هناك اشخاص ي م ك ت ان يكون ه ن ا ل ا ي خ ا ص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك ا ش خ ا ه ولكن ا لماذا تتحدث عن الحاله التي ا تتحدث عنها ل في السنه الماضيه ولكنها تتحدث عنها في, في السنه الماضيه هذا تمييز ناخد م لدمها بعض التنفيذ تعالوا ننص على الارض التي ترسمها وغيرها في نفس الصحفيه الثانيه تجينا ه ا ل ا ق ي ه ا هاي الارض لكن المهمه ه ت ل ا ق ه ا ك ل الارض اللي احنا اما عليها ب ا ل م د ل انه ا لو ت م ي ي ت الجيده ودايله ثانيه هتمثل ب ي د ه من د و ل جيده لكن بدوره جيده ودايله م ل ن ه هتبقى سوبرها من و ي د ل لو انك عرفت من سبب حاجات ك من دول ورده عدت ا كمان من بعد كده من النبض زي ما انت بتشتغل な a ば、a はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこなたのこと、私にあなたのこと、はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあはあなたのこと、はあなたのこと、私はあなたはあなこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私はあなたのこと、私 خ ل اللهم من هذا العمل ى رسل ا يجب ان ل يكون أحسن في الفترش وقت أ هذه الايه ر ل ويعرفونها ل أ م ا ي على هذا ل العمل يجب ان يكون في هذه الايه يمكن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 بعد ن ل س ه ن ك ا ج ل هناك اجلس هناك ل هناك اجلس هناك اجلس ن ا ا ج ه ا ك اجلس ك اجلس ن ا ك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك ا ل س هناك اجلس هناك ا ج ا ك اجلس ن ا ك ا ج ل ا ك اجلس هناك ا ج ل هناك ا ج ل ك ل س هناك اجلس ن ا ك اجلس هناك اجلس ه ن ا ل س ك ا ن ا ك ا ه ا ك ا ج ن ا ك ا ج ل ا ك اجلس ن ا ك ن ا ك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك ل س ه ن ك ن ك ا ن ا ك ا ه ا ك ا ج ن ا ك ا 私のことは私 h ことは私のことは私のこ私私私私私私私私私私私私私私私私私私私私私は私は私は ب ر و ز عن ر و ز ه بروزه ب ر و ي ه بروزه بروزه بروزه بروزه ب ر و ن ه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه أ ر و ز ه بروزه ل ر و ز ه بروزه ب ر م ز ه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه ب ر ن ز ه بروزه بروزه بروزه بروزه بروزه ب ر و ل ه بروزه ل ر و ز ه بروزه بروزه ب ر و ه ولكن يجب ان يكون ه ك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ي ك ن هناك اشخاص يجب ا يكون هناك اشخاص يجب ان ي ك ي ن ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ن ا ل اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ح خ ا ص يجب ان ي ك و م هناك اشخاص ي ج ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ان هناك ا 先生の話は、この人にとっては、この人にとっては、この人にとっては、この人にとっては、この人にとっては、この人にとっては、この人にとっては、この人にとっては、この人にとっては、 لكن لدينا مساله للاسف للاسف للاسف للاسف ن ل <سؤال> ا س ة للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف ل ل خ س ف للاسف ولكن هذا هو ا ل م ل م الذي يمكن ان يكون هذا هو ل م س ل م الذي يمكن ان ي ن ه ذ ه ا ل م الذي يمكن ا ي و ن ه ا هو ا ل م س الذي ي م ان يكون هذا هو المسلم الذي يمكن ان هذا هو ا م س ل م الذي م ك ن ا يكون هذا هو المسلم ا ل ذ م ن ان يكون هذا هو المسلم ا ل ي ي م ن ان يكون ه ا هو المسلم الذي يمكن ان ر ق و ن هذا هو المسلم ا ل ي يمكن ان يكون هذا ل م س ل م الذي يمكن ان ي م ك يمكن ي ك و و ا ل はい。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 فهذا يكون ل ع ا ل م س ي ن في ا م و م ا ل م س و ل ي ن من ا ل م س ؤ ي ن م المسؤولين من ا ل م س ؤ و ي ن من ا ل م س ؤ و ل ي من المسؤولين من ا ل م س ؤ و ل ي م ا ل م و م المسؤولين من ا ل م س ؤ ل ي ن من ا ل م س و ل ي ن من المسؤولين من المسؤولين من ل و ل ي ن م ا ل م س ؤ و ل ي ا ل م س ي م ا ل م س ؤ و ي ن ن المسؤولين من ا ل م س ؤ و ي ن س ؤ و ل ي ن ا م س ن من ا م س ي ن من ا ل ن ا ل م من ي ن من ا ل م س ؤ و ل ا ل م س و ل ا ل س ؤ و ل و ل ا ل م س و ل ي ن من ا ل م ي ن من ا ل ل ي ن من ل م و ل ل م و ل ل ل ي ن من ا و المسؤولين من ا ل م ل ا ل س ؤ و ل ي ن من By the description of the body, t h e n g couldn't be i n t e r t e d from that second, because the p e r m e n the mother, the children did not complete. So the body m o v i n e in n a t i o e couldn't be i n t e r t e d But in the w o r l men are s t i l not of age. The age is a very long time, a u t c o u l d n have t e c t i o n t she could be v i d e n c e of it. Three years ago, the body is not of the world. This a i u l t w o u h d be more than s i x t e e s Even the l o r e r one is sixteen. ولكن هذا ي ج ا ك و ن هذا ا ل م ا ن يجب ا يكون هذا ا ل م ك ا يجب ان و ن ا ل م ك ا ن الذي ب ان و ن ا ل ك ا الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان ك و ن ه ذ ل م ك ا ن الذي ي ان يكون هذا ل ا ن ا ل ي ي ج يكون ه ا ا ل م ن الذي ان ي هذا المكان ا ي ي ا ي ك و هذا المكان ا ل ان ا ل ل ي ب ي ج يجب ي ا ل م ك ا ن ي ب ا ان هذا ل م ا ن الذي يجب ان يجب ا يجب ان ي ك ا ل م ك ا ن الذي يجب ان ي ج ن يجب ان ي يجب ا ان ي ا ب ان ي ن ن انجب يجب ن ان ا ن ن ا ولكن ه ا ل م ك ا ن ي ب ان يكون هذا ل ك ا ن ج ب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان ي ك ن هذا المكان يجب ان ي ك و ه ا ا ل م ك ن ي ب ا يكون هذا ا م ن يجب ان يكون ل ا ن ي ب ان ي ن هذا ا م ب ان يكون ذ ل م ك ا ن يجب ان ن هذا م ا ن ي ان ي ك و ه م ك ن يجب ا ي ن هذا المكان يجب ي و ا ل م ك ا ن يجب ان و ن ا ا م ن ي ج ان يكون ا ل م ك ا ن ي ن ي ن هذا ل م ن يجب ان ي ب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ن يكون هذا المكان يجب يجب ان ان يجب ي ك و م ك ا يجب ان يجب ان ان ان يكون هذا ا ل م ن ي ج ان ان يكون ه ذ د ل ي ل ك ن هذا ل افضل من اجل ان ل يكون بلطي هناك ل ل ي اشياء ع مجموعة ل اخرى في ا ل م س ما د الاساسي للدينيين والان هتعرفوا ن ي ا خ ت ر ا ا ر ى ص عبث ولا خالد ولا عبود لان التسليم ب ا ل ي ن هنا فيه مجيشه بالسنين او فيه ح ض ا ر ا م ن و ع في المانجا ازاي فممكن ت ض ر ا ت التسليم لو تسليم بيها في, لأ、uh、في المسنين فايقنعوا هذه المنزل الزواريه ادت تعالوا عبدالله ويقين اول اجره ل ن عهدني من الاهل والارض خبزت قط كم م ت ثمينه من نار طيب اصل ثمينه عهدني من الثاني والكلام ده هيقفل ت ع ا ل ا حد ج ل ز م ا ن المنزل الزواريه لو تلاحظ عندنا نتغلب مليون من ا ن ا ط ق تلاحظ بين المنزل الزواريه و ل ن ا ل م ل ي ن من المسؤولين م ا ل م س و ل ي ن م ا ل م ل ي ن من ا ل م س ؤ و ي ن م ا ل م س ي ن من ا ل م و ل ن من المسؤولين من ا ل م س ؤ و ل ا ل م س ؤ و ي ن م المسؤولين ن ا ل م س و ل ا ل م و ل ي ن من ا ل ي ن ن المسؤولين من ا ل و ل ي ن من المسؤولين من ا ل م س ؤ و ل ن من ا و ل ن من المسؤولين من المسؤولين من المسؤولين من ا س و ل ا ل م م ا ل م ن من و ل ن من ا ل م س ي ن من ا ل م ي ا ل ل ي ن م ا ل م من ا ل م ن من و ل ن من ا ل س ن من ا ل م س ل ي ن من و ل ن من ا ل م س ي ن من ا ل م ي ا ل ل ي ن م ا ل م من ا ل م ن من و ل ن ا ن ولكن هذا ل على ؤ و ل ي ا ت ل ا ق و ل ي ه م س ؤ ت ل ي ن مسؤوليه مسؤوليه م س و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ي مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م ا ؤ و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ل ي ه م ل ي ن مسؤوليه م س و ل ي ه م س ي ه مسؤوليه م س ؤ و ي م ن أ و ل ر ه مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه م س ا و ل ي ه ل ي ن ا س ؤ ي ه م س ؤ و ي ه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه ل ي مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه م س س ؤ ي ه م س ل ي ه لكن لو ت ت س ي ن شويه ت ت ا ع ي شويه تتسعين شويه تتسعين ش ي ه ا ت س ي ن ش و ي تتسعين شويه تتسعين شويه تتسعين ش و ي ك تتسعين شويه تتسعين شويه ت ت ة ع ي ن شويه تتسعين شويه تتسعين شويه ت ت ع ي ن شويه تتسعين شويه تتسعين ا و م ه ت ي ن شويه تتسعين شويه تتسعين شويه تتسعين شويه ت ع ي ن و ي ه تتسعين شويه تتسعين ش و ي ل ت س ي ن شويه تتسعين شويه تتيكتيك الادب التعامل فيها فهذا انا معاي لتظل الاكل اني انظر فيها من خلال السيره او السيره فقد انظر الادب ا ل ت ع م ل فيها اضفت انظر فيها من خلال ا ل س ا ر ه او السيره فقد انظر الادب التعامل فيها اضفت انظر فيها اضفت ي ن ظ ر للارز وما اظفت فيها عمل فلا ن ا ب ى التسجيل كل الفرن الاخضر تعالى على جميع اوامير مسجله بكل شيء 私たちはこれを見 t けたときに、私たちはこれを d a けたときに、私たちはこれを見つけたときに、私たちはこれを見つけたときに、私たちはこれを見そけたときに、私これをけたときに、はこれを見を見つけたときに、私たちはこれを見つけたときに、私たちはこれを見つけたときに、私たちはこれを見つけたときに、私たちはたとれはこれを見つけたを見はこれを見つけた عندك الان للزياره لو ننزل بعد ا ل الأولين هتلاقي الانجل الاولين ل في الآيب رام الانجل الجمال ة بعد ن الاثنين اثنين أخصائر ا أ و ل ي ن ل الاول ل الثانين إلى الثانين من ا أ أكثر من تمتها الثانين بكيب س اذا و ل ي الوالد او كل شيء فهو يجب ان يكون هذا الشيء فهو يجب ان يكون هذا الشيء فهو يجب ان ي و ن هذا الشيء ف ي ج ان ي ك ن ا الشيء فهو يجب ان ي ك ن ه ل ش ي ء ف ه يجب ان يكون هذا ا ل ش و ي ا ك و ن هذا الشيء فهو يجب ان يكون هذا الشيء فهو يجب ان يكون هذا ل ش فهو يجب ان يكون هذا الشيء ف ب ان يكون هذا الشيء فهو يجب ان يكون ا ل ش ي و يجب ان يكون هذا ا ل ش ي و ن ا ه ن ا هو مسؤول عن هذا ه ن ا هو مسؤول عن هذا ل و س ؤ و ل عن هذا هو مسؤول ن ه ذ و م ر ؤ و ل ن هذا هو مسؤول عن ه ا ل س ؤ و ل عن هذا هو مسؤول عن هذا هو م س ل عن هذا هو م ل ن هذا ث و مسؤول عن هذا هو م ل ع هذا ه ي مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا هو ل ا هو مسؤول عن ه ا هو مسؤول عن ه ت ا هو م س ل عن هذا ه مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا ل و مسؤول عن هذا هو م س ؤ ل عن هذا هو مسؤول عن هذا هو مسؤول ي ن هذا ه ل عن هذا هو ل ه ا ع و مسؤول عن هذا هو ل حاجة ا ل ي ن هناك ه امل تجمع امل تجمع امل تجمع امل تجمع امل ت ج ه ن امل تجمع امل تجمع امل تجمع امل و تجمع امل ت ج ه ن امل تجمع امل هوا ت ج ه ن امل ه و ت ق ي ه امل و ن ص موافقا ن ا ن ه ستجدها ا لون ورع خلاص يبقى عرفنا ا ب ا ل و ق ت ي ا ي هي ست ودول راس تعال ى على ا ل ر غ س من الوضع اللي هي ل الجيوب هبطت ع ي م ي ن عكتيريوم ب ص ل ي ه ن ا عكتيريوم شكلها ايه اتش ش ي ف كتيريوم هنا برضو نفس الحفايه بس مش واضحه اوي ف ا ل ص و ر ة دي لكن هي ف ع ه ا في العينه شكلها اتش ش شير ا د و ا ي م نفس ج ر د ه بعدها لكن ا ل ف و س ك ا ه بدونها نشوفه بس من قدام من قدام زي ا ل ض ص ف عشان عمليق السوبر س ي ف ر ريديو هنا برامج لكن هنا نصف برامج يبقى دي الزيت ه مدجعين قلتلك البيضي ودول بيضي السكيناي رابع يبقى دي الحته ة اللي و اللي ن م اخر قادي اوكسط والحفة الصورة هنا دي سكينويد هنا الفرق د ل الاول تي بقى بقى انه ب موجود البيضي بيضي اقل مننا كام سنة خلص انا مصورالك بقى بتاعت الراجل ديف من تحت بيزي ا ك س وديزيستينايد من تحت ه ن ا هو ازي ل ث ل ا ث اهي وهنا ا ل ك و ر ي من المنحه من تحت ازي هي ا ل ج و د ا ل ل انا بدور فيه ازي دي كده ا م ف و ض بيزي اوكس ودي كده ا ب ي ز ي س ت ي ن ا ي د الخط ده مش م ه و د ب امتيوز بحته واحده يبقى ده اكثر من ك م اكثر من ثلاثه وعشرين س ن ة يبقى لازم هدور على السن من اللي ب ع د اللي هو ميل من الساجد سوتش السجد ا ل ت و ش ر ده و اللي ا ه في ا ل ع ي ن ة ديه لما ه ج و م و م ا نار ه ج و م هتلاقي ان السجد ا ل ت و ش ر بتاع هذا البني ادم غ ز ء منه م أ ك و ل و غ ز ء منه مفتوح يبقى ده أ ك ث ر من خمسه وعشرين وعرامه تلاتين مفهوم كده جميل د ا تعالوا على اللي ع د ه ا وبعد كده هننور ونكون و ا ح د ة واحده ة و ا هننور ا ي واربعية اتكلم ر ئ ي س ي واربعين اتكلم ر ئ ي س ي واربعين دي عايزه اعرف سكربت ايش اول ح ا ج ة ا ي ت لانه م ا ض ح اوي ل تفيد الفانزر يوشر ج س ة في الزيتر يبقى على طول يجي تمخني نبدا ايه ن ي ج ر و ي د نمره ا ث ن ي ن تعالوا بصوا على سيرين اكس ش ي ي ب سيرين او فوينت ش ي ف ي ب ا ى د برش ياكد انها نيجرويدر خلصنا متلفه تعالوا بعد كده على ا ل ح ا د ن ا هو ب ر ض و السوبر سيلير ريتش ا س م و د و ل ك ن ه ك ا م س و ل ي ن م ل ي ن مسؤولين م س ؤ و ل ن مسؤولين مسؤولين م س ؤ ي ن م ل م س ل ي ن و ل ي ن مسؤولين مسؤولين مسؤولين م س ؤ و ي م ي ن مسؤولين و ل ي ن مسؤولين س ؤ و ل ي ن ل ي ن مسؤولين م س ؤ ل ي ن مسؤولين م و ل ي ن مسؤولين م س ي م ي ن م ل ي ن مسؤولين مسؤولين م س ؤ و ن م س ؤ ي ن م س ؤ و ي س ؤ ل ي ن م س ل ي ن م س ؤ م س ن م س ؤ و ل ي ل ن مسؤولين م س ؤ و و ل ي ن م مسؤولين ل ي ل ي ن م س ن م م س و ل برضو وبعد جروب يبقى ده يبقى ن سنوات ده يبقى ده يبقى ي ده يبقى ده يبقى ن ده يبقى ده يبقى ده يبقى ده يبقى ده يبقى ده يبقى ده